وجا كده ان اختياري يعني ده علان اختياري محمود بيعاملني معاملة مش كويسه والله العظيم الكعبة والله رب الكعبة انا قلت له ايه ابني مبيعهاش معاملة كويسة لو كنت دايس على رقبتي ابني مش هبقى لا بص يا عم محمود سلام محمد بص هكلم محمود كلمني بقى سام انا هقول لك اهو لو بينكوا بعد عشرة بعد كده لو بينكوا بعد العشاء ربنا كتبها او ما كتبتهاش احنا ربنا العال اميره تربه وسط شباب معايا يعني عايزه حنيه مش عايزه تتفقد عليها ما انت ما تعرفتش عليها اميره احمد العبد زي زي الروضه كده بنت مدلعينها برضه والدلع بس الروضه نفسها ما بتنطش لا غصب عني احط صباعي في عينيها لو كانت اتكلمت كلمة زي ما اميره بترد كده صواب انا اللي هحط مش ابوها انا اللي هحط صباعي في عينيها انا قايل بنتي قايل لو حماتك قشرت في وشك لو شتماتك اتحكي في وشك قلت لها بيت بتشرفي في كورال في كورال انا بنتي, بنتي. بنتي بس انا قلت لها لا ما انا ما نمش دول زمان اه بس انزمنا في المقام الاول محمود قلت لها يا بنتي انا عندي عيد ميلاد تعالي عشان نسوان اخواتك وكلكم جايين وكلهم جايين كانت اميره لسه مخطوبه وصحته بعتتت لي هديه تعالي يا حبيبتي احتفلي عيد الميلاد قالت هي بس حاجه قلت لها الساعة 9 على مح... اخوكي يجي من ال... من العياده قالت لي لا اكتر من المغرب ما نجيش جايين يا بيت عيب يا بيدي انت لو هتباتي معايا اليوم دي ده جوزك بيجي الساعة واحدة بالليل يا حوض انتو الاتنين في الضار قالت لا لأ حماتي هتزعلوا وتقول له هو مراتك ما راجتش ليه من المغرب وانا محبش جوزي يتحط في وجه شمه ان هو يتزعله ابوها قال لي راجل وبالتراجل عشان ما خلتنيش اقول انا اسف لحد بنتي انا بخاللمها يا عمّة لحاجة احط رجلي على رقباتها لو في اي حد بنتي كانت في نقاهه وكان ابوها بيجيبها من عن على المزله لاني وريح دفها عند جوزها ما حواتش عليا لان يوم واحد في الاسبوع للجير وكنت ماشي بنتي والله العظيم ما قصرت ورا الله العظيم كنت بجيب لها الاكل وبعت لها الاكل عشان حامل وبتستفرغ ان جبت لها الاكل وبعته مع الولاد البواد الصغيره عشان حماتها ما تزعلش ان احنا ان انا مثلا جايب بنتي كل يوم ولا حاجه ابعته مع الواد الصغير اللي كده اهو ابن اخويا عنده خمس سنين